Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal lazii halaq. Halakal insaana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Allazii allama bil ma lam إنسان لا يقرأ الرآه استغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذين ها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب